وَإِذَا تُسْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمْ مَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 وَاِذ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْقٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ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 قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون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 اهِ قُرْبَانًا آلِهَا بَل ضَلّوا عنهم وذلك افهم وما كانوا يفسرون وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا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 يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم يا قومنا يا قومنا, يا قومنا أجيبوا يا قومنا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 وليس له من دونه أولياءُناك في ظلال مبين أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقه نبي قادر بقادر على أي يحيى الموتى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 فأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبتوا إلا ساعة من نهار بناهم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون